الاون سلطان على البلاد المنصور الاون هيتجوز زي ما يتجوز وهو حر خليكي معايا هيتجوز زي ما يتجوز وهو حر هيخلف من الابناء كتير بس خلي بالكم من 3 وما تحطوش الألقاب لو سمحتوا دلوقتي الوادي الكبير هيبقى اسمه علاء الدين الوادي الوسطاني هيبقى اسمه خليل الوادي الصغير هيبقى اسمه محمد دول يا اولاد ده كتير بس نركز في الثلاثه دول علاء الدين كبير كبر والون كبير الون خبره اجيب لكم تاريخ الون ولا نسيته اول ظهور الون كان في الموقع بتاعه المنصوره همشه وكان في ان جلود وكان مع يعني شاف ده الراجل اللي عنده خبره كتاب وخبره سياسه وعارف ان الامراء المماليك ما لهمش امان اقفل فيجيب ابنه الكبير علاء الدين يلقبه بالاشرب ما لكش دعوه بالاشرف علاء الدين ويقول له انت سلطان في حياته عشان لما قالون يموت يبقى السلطان ايه ابنه الواد الثاني اللي اسمه ايه خليل خليل يتداي يوم حاطط له شويه سم في الاكل فيسم اخوه كلهم سامين بعضهم قوي انا اكلينه بعض بص <تصفيق> يسم مين يبقى خليل قتل مين هلاقي <تصفيق> <تصفيق> الدين اخوه وهو بياكل مش <تصفيق> واحد ماتت ربنا والمنصور الون ويحزن قوي بس هيعمل ايه ده ابنه التاني برده خليل ابنه هيموت الون ويدفن فين في المجموعه بتاعته في القبه في القبة بلشك باب في القبة بتاعته ومن اللي هيبقى سلطان رسمي أشرف خليل هيلقب بالأشرف خليل خليل ابن ايه خلون بصراحة خليل رغم اللي عمله إلا أن أثرب آخر جند صليبي آخر رجل صليبية من بلاد الشام وكان في عكة طراضها الأشرف خليل وعشان كده جاب باب من الرخام جميل قوي رخام حلو قوي من كنيسه هناك وراح جايبه مصر وسابه وسابه الاشرف خليل عشان مكروه وعارف ان لما يموت مش هيتدفن مع ابوه ولا اخو اللي قتله بنى قبه للدفن جنب قبه الاشرف خليل في شارع مسار اهل البيت شارع الدور جنب جنب قبه انا اسف شجره الدور انا اسف ده بقى هو اتشغلت الدور وقريب ينزل بخطوه وقريب وقريب من السيده نفيسه شارع الاشرف اللي اتسمى على اسمه هي دي منطقتي اتسمى صار من اهل البيت هيعملوها هيعملوها ان شاء الله لسه مخلين الاسباك جهن بيعملوها حلوه قوي جميل ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل مكروه هيتربص له اربع امراء من ام خلي بالكم انا ببقى صوتين بشتري امراء بياخدوا اسمي خليكي معايا يعني المنصور الون وهو سلطان اشترى هو اسمه ايه الون الصالحي كان من امراء مين الصالحة الصالحة الصالحة طب مين؟ هو نفسه هيشتري امراء الامراء اللي هيشتريهم هيبقى اسمهم المنصوريه مش مين. يعني هيشتريك يا دنيا الون هيشتريك ما هو رجاله وسيدات هييب اسمك ايه دنيا المنصوريه او المنصوري هيشتري الواد مصطفى هيبقى اسمه مصطفى المنصوري نسبه لمين مش هيبقى منصور مش هيبقى مصطفى الالاموني امم ده بالتايتل بتاعه المنصوري ده احسن في هنا ناس يا ساده فكر المنصوري ده من المنصوره لا وصلت يا جماعه الكلام اللي انا بقوله اه هيتربص له اربع امراء منصورية في الاسماء هتكتب مين الاربعه دول حفظت اثنين بس واحد اسمه لجين حسام الدين لجين حسام بتاع بن طولون وواحد اسمه قرسونقر وواحد اسمه بيدره وواحد اسمه بهادر ما تحفظوش الاثنين بهادر المنصوري قرسونقر المنصوري لجين المنصوري بيدره المنصوري وقتلوا في البحيره مين اللي هيبقى سلطان وراثه الواد الصغير اللي اسمه ايه محمد محمد ويلقب بالناصر عنده كام سنه حبيبتي 9 سنوات هو يتلعب بمين الاربعه اللي قتلوا اخوه كل واحد عايز يبقى ايه سلطان هيظهر واحد خامس شوفوا أو اول ثاني هيتعين بعد ما افضل خليكي معايا عشان تفهميها وانا معاكي يا حبيبتي الناصر محمد هيتولى وسنه 9 سنوات هيتنازع على الملك نظرا لصغر سنه لاربعه اللي قتل اخوه بهادر بيدار لاجيم كراسونكو هيظهر واحد رابع خامس, خامس. اسمه زين الدين كطبقا مش بتاع المغ... هو من اصل مغولي مسلم بس مش بتاع انجلوت لا غيره تشابهوا اسماء اسمه ايه زين زين الدين كطبقا هيحارب الاربعه ده مش كده وبس وبعد ما هيحارب الاربعه انتوا معايا هيحارب الاربعه وبعد ما هيحارب الاربعه يطرد النصر محمد امشي يا ده صغير انت وانا سلطان ولو زار حد من الاربعه هيقتله عشان كده الذين لاجين هيستخبى ويروح فين انت معايا يا بنت شفتي يستخبى في ميزانه ابن طولون ايه اللي هيمشي النصر محمد على فكره بالمناسبه كان ربنا خلقه كده اتولد برجله ورجل اعرب طيب هاتوا له رجل معده اقعد سالت هو هو عشان قاري بس انتوا معايا حضراتكم ايه اللي حصل زين الدين كاتبغا دول اعدائه لجين وهو فوق في الميزانه ربنا نجا ونزل راح قتل مين زين الدين كاتبغا وبقى سلطان بقى اسم السلطان لجين المنصوري يبقى الناصر محمد في فتره حكمه الاولى مين اللي بقى سلطان لزين الدين لغة كان بوقه ولجين قال نصر محمد وجاب شويه امراء نصر محمد لما يجيب امراء هيبقوا اسمهم الامراء ايه الناصريه ابو الامراء بتوعه اسمهم المنصور هوب هوب هوب يتم قتل لجين ويتقلى محمد ويتولى الناصر محمد الحكم للمره الثانيه يطلع له واحد في النص من امراء ابوه كذا المتذوق الطعام بتاع ابوه اسمه بيبرس الجاشنكي بيبرس الجاشنكي المنصوري ويزيح الناصر محمد ويروح الناصر محمد للاردن ثاني حسن القره ويقعد سنتين سلطان لغايه ما يكبر الناصر محمد ويبقى 15 16 سنه والامراه اهو يتم القاء القبض على مين على بيبرس الجاشنقر واعدامه واعدامه ودفنه في الخنقه لان بيبرس الجاشنقر بنى خانقه في شارع الجماليه ويعود الناصر محمد للحكم للمره الثانيه للمره الثالثه اقول ثاني سرحتي المره الاولى الشهر النصر محمد من الحكم زين الدين كان بابا ولذيذ المره الثانيه هيسيله بيبرس الجاشنكير المره الثالثه هيجي النصر محمد بخبره بقى وكبير ويفضل قاعد في الحكم لغايه ما يموت هيقعد اكتر من 21 سنه في خلال ال 21 سنه بتاعه النصر محمد هيجيب امراء اقوياء مين من الامراء دول يا بنت صرغات مش الجامدار تلبينها بس جامدار يعني الملابس الطنبغه المردان الساقي اقسم كر الساقي اقسم الساقي بشتكي الجامدار الاسم دي الاسم الحاجب الحاجب احمد المهمندار بتاع الرسميه الخارجيه ازاي يا دكتور لان يوم اصروا ما اصل يا دكتور ده السؤال اللي لأني... سالته في الدوره طب طب طب لان كل دول لهم اثار السؤال اللي سالته ايه يا اسماء اسماء مراكز مصر <تصفيق> محمد الدللود اجاهم ازاي المدرسه اللي جنب احمد ابن طول مدراس الصراغات مصر الصراغات الوكاله بتاعت كوسون في شارع الجماليه كوسون الصاك قصر الامير بيشرف في, في شارع المعز جامع الامير الطنبغه المرداني في شارع التبانة جامع اقصنقر الجامع ده زرقا نجيب تعال اقصنقر الجامع ده <تصفيق> زرقا هو اق دي تعتبر لقب بالهيكل مليان اسم له معنى التاريخ جاي من ابيض او حاجه كده الاسود مش الابي يعني انت عرفتني <تصفيق> انا فاكر اسمها دي لها اثار كان في برضه اثر لشيخو في الصليبه اول شيخو ده لكت انا كنت ناس ابو مراد شعو سي جمع وخلقه الناصر محمد هيبقى له ولاد من اهم ابناء السلطان الناصر نعم شيخو اسمه شيخو الناصري الامراء ده كان ساكي شوفوا كم واحد ساكي خليكي معايا <ت> يا بنت ده عنده 3 صوابع صعبها عليكي 45 مين اللي بيصعبها صعب علينا بالاسامي دي مين <تصفيق> <ليه> يا ماما فاكره ان هو كويس انا من بدري ده انا, أنا متعقد بالاسماء والله العظيم ما اتخاف انا عندي عقده من ابناء نصر محمد ما تخافوش ما تخافوش ليش هاتوا اي شارع من الشوارع اللي انت بتنزلوها تلاقي فيهم جامع من امراء النصر هات اي شارع هات اي شارع هو ده ام بغل مرادين في باب الوزير والتربان مش صراغات طب بص الحائط صراغات بس بالعافيه صراغاتنا هي الوحيده اللي قلت في الامتحان جايب جايب دي وبشكته هو هتتصد يا بنت ده شوارع خليت البنت تتخبط اهي ما هي لازم تتخبط هي لسه لسه بتعلك مش مفقود مش في الامتحان ده؟ كذا مره ما اتعلمت حاجه. يا لو نضرب كده. على فكره دي قدامها ده 3 شهور و 4 شهور. يا دوب تتحى تحفظ القصه. يا دوب تتحى تحفظ القصه. غدا بالذمه مش اسئله سهله. <تصفيق> بجاوب. <بس> بجاوب. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل ده احنا كنا لغات قبل. ممكن تقفله؟